دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم والضالين. ونادى نوح ربه، فقال رب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 الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا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 ما جئتنا ببينته وما نحن بتارك آلِهتنا بتارك عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيد ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن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 ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجينا هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 وغفروا ربهم ألا بعدا لعاد